وقال الملأ الذين كفروا من قومه الا ان اتبعكم صعيبا انكم اذا لخاسون الملأ الذين كفروا من قومه ان ان تبعتم صعيبا انكم إذا